بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين إذا صدق ما عاهدوا نعود بالله من شرور عن نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله هو المهتد ومن يضلي فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فهذه قصة الجهاد التاجيكي وجهاد الشاشاني في كلمات موجدة عددت عناصرها في الأيض كيف يبدأ الجهاد العقيدة ثم الكرامات أخير ما تكلم عنه أرجو من الله من هذا الشريط أن ينشر بين المسلمين اشياء عندما رأيتها وسمعتها ازداد في قلب الإيمان وقويت في نفس العقيدة وثبتت ورأيت يقينا. رأيت يقينا بعين اليقين أن الإسلام لا محالات من هذه الجهاد وأن الكافرين رغم كل مكائدهم ومكرهم ضد الإسلام وعقيدة الإسلام لأن هناك أناس من وراء هذه الجبل من خلف هذه البهائم من خلف هذه المزارع قد أتوا يقولون لا إله إلا الله بدمائهم لا يريدون من ذلك إلا دولة الإسلام وشريعة الرحمن لقد أكرمنا الله عز وجل لا بفضل لي ولكن لضعف رأاه فيه أو لسر لا أعلمه أكرمنا الله عز وجل بالجهاب في طاجيكستان والشاشة فأخذناك ورأيت هؤلاء الناس ورأيت كيف يفكرون وكيف يجاهدون وكيف يعيشون قوم ليسوا بالمتنعمين ولا بالمرفهين ولا بالمترفين. قوم يحيون في الجبال وزارعين موسطاء أقوياء أقوياء الروح والبدن الإسلام عندهم وكل حياتهم الإسلام عندهم هو اكلهم وشربهم الحياة بدون الإسلام في بلاد العرب قد اعتدناها ولكن هم كلما رأوا حكومة تأتي بغير الإسلام ثاروا عليها قلب ونحن لا نعلم شيئا والإعلام يعتم كل شيء هم يقدمون من الشهداء ما يوازي في السنة في عشر القوم أو خمس القوم في كل سنة لا يقل عن خمسين أو مئة ألف شهيد ونحن لا نعلم شيئا من أجل لا إله إلا الله بل انهم قدموا في يوم واحد وهذا من الأيام المشهورة واسمه يوم جيحون وجيحون نزلة إلى نهر جيحون هذا عندما انحلل اتحاد الزوبيتين وقام قوم المسلمون في تاجستان واخر البلد وحكموا 6 أشهر كاملة بقيادة الرجل المجاهد بارك الله فيه وزاده من فضله سيد عبد الله نوري زعيم حزب النهضة التاجيك الإسلامي وهذا ايضا ما حدث في الشيشان نفس السيناريو الذي حدث في طاجيكستان والذي حدث في الشيشان قام هذا الرجل وقاد بلده دولة إسلامية وأعد جيشا وأعد مدارس وأعد حفظه للقرآن وأعد كل شيء في جتة حتى أنه عندما هجموا عليه وجدوا صعوبة شريدة في الإطاحة به ولذلك عندما اضطر للانسحاب ذهب إلى الحدود بين تاجكستان و وهو نهر يسمى نهر جيحون ووجد من المفاجأة أن الروس الذين على الحدود سمحوا له بالأبور وقومه قال له أبو من هذه البلد لا نريدك بعد قريبا من الشهر في البلد من الجهاد المتواصل ولم يهرب هكذا إلا بعد نفاذ الزخيرة والرجال. شهر من الجهاد المتواصل كانوا يرمون كل شيء في يدهم ضد الغزاء حتى عندما خرصت الزخيرة كانوا يرمون السلاح عليهم ويرمون الطوب واصنعون هذه القنابل الملتوف جهدوا بكل شيء حتى أنهم كانوا يدخلون على الدبابات ومدرعات عراءة من السلاح يكبرون يكبرون آملين أن تتكرر الكرامات التي حدثت في افغانستان فتنفجر الدبابه أو شيء ولكن يا الله إلا أن يمحص ويا الله إلا أن يمتحن ويختبر ولذلك فإن الكرامات لا تعطى إلا لمن ثبت وثبت عند الله انه ضحى ولا يريد من ذلك الا اسلاما ودينا يحكمه في حياته ويحكمه في مماته كنت سمح لهذا الرجل وقومه ان يعبروا النهر فعبروا فراد وجماعات على مراكب أمدتهم به القوات الروسية وهذا من العجب الأجاب ثم عندما أصبحوا في وسط النحر أسادا وهذا يوم لا يعلم عنه قليل من المسلمين ولا كثير حزبنا الله ونعم الوكيل قضفوهم بقنابل النفل وقضفوهم بالرشاشات وطغفوهم بكل ما تتخيلون من أسلحة حتى أصبح نهر جيحون محيره من الدماء حتى اصبغت لون النهر باللون الأحمر حتى صارت الجوثة فيه يا أبي نساء وأطفالا وشيوخا منجرفة مع طيار النهر الشديد إلى الشلالات حسبنا الله ونعم الوكيل تلتمية ألف شيء في هذا اليوم من 150 وخمسين إلى تلتمية ألف شيء في يوم واحد بل في ساعة واحدة في ساعة من نهار مسلم من القوم أشر القوم ونحن نعم ونحن لا نعلم شيئا فحسبنا الله ونعم الوكيل كذا فذهب القوم إلى افغانستان أو ما نجا وبقى منهم إلى أرض تسمى تخور في, في منطقة تسمى طوالقان وأعد هناك معسكرات للمجاهدين وعد هناك ملاجئ للمهاجرين وعدوا هناك مدارس للمسلمين وصار الرجل ما استطاع من قوة حتى يعود ثم عاد لم يمر عليه الحول حتى عاد بعث بالمجاهدين جماعات تلو جماعات إلى ارض الجهد ليقوموا بحروب العصابات فهؤلاء المجاهدين عندما أتينا إلى تاجكسة وجدناهم يقومون بعمليتنا ثم بعد شهر أو شهرين يقومون بعملية أخرى عندما أتى العرب جماعة والله كأنهم راوا كنوزا أو ملائكه تغبط عليهم من السماء قلنا لهم إما عملية كل يوم وإما نذهب ولا نراكم بعد اليوم قالوا بل كل يوم أنتم أحفاد رسول الله أنتم سبب نصر الله وهكذا كان صرنا من عملية إلى عملية إلى عملية وصرنا من نصر إلى نصر الله وعجائب المرأة كان الخمس يخرجون منا. فانتصرون على مئة منهم والله رأيت ذلك وشاركت فيه كنا بالسلاح الخفيف نغتصب منهم الدبابات والمضرعات كان مهبط أقدامنا إلى القرية سر رعبهم وهلاكهم وفزعهم عندما يعلمون أن المجاهدين دخلوا القرية نحن عند الناس لحا كبيرة وخيالات لا يرونها ولكنهم يظنون أننا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أتين من السماء لننقذهم من الشيوعية ومعندما يرون هذه اللحية تسير الشارع وهذا الأمر العسكري وهذا السلاح وذلك الخنجر الذي يزين الخصر، يندفعون نحوك ليقبلون يدك ويعطونك من الطعام وواواواوا إلى ما شاء الله كي ترضى المجاهد لقوم عند هؤلاء الناس وبعد بعد النبي مباشرة هم يحبون الله والرسول والمجاهد. هم لا يرون في أي محاولة سلمية وسياسية خير. هناك من الأحزاب طلعة الديمقراطية والشعراء الذين يحاولون وكثير كثير. ولكن هذا الشعب مجبول, مجبول على أن يجاهد من أجل رزقه وعلى أن يجاهد من أجل. أمنة وعلى أن يجاهد من أجل سلامة ومن أجل عافية شعب قوي ربي في الجبال هم والششان أنا أتكلم هذه المقدمة جميعا عن طاجكستان والششان فالشعبان من طينة واحدة وإن كان الششانيون مليون مواطن وجدنا منهم مليون مجرد أما الطاجيك فوجدنا منهم الشروع والديمقراط الكثير ولكن هؤلاء الشاشة من قوم يعني لم من لهم حقا لا أفغان ولا طاجيك ولا ولا, ولا لا لا. هؤلاء قوم صدق فيهم أن في القائل شعب تحرر ضحى وكبر فالأسد يزعر الله أكبر شعب ضحى بثلث مائة ألف شهيد وهو عبارة عن مليون مواطن أي نسبة هذه ضحى بها من أجل أن يعطيه الله الإسلام وهل يعطي الله الإسلام لأي حد كذا هل يعطي الله الإسلام إلى المفلح يا أصلي الله للإسلام أصلي الله للإسلام الشيشانيون لا يعرفون في الدين على الكافر رحمة كان كل الأسرى أموات وكل الخونة في صفوف الشيشانيين أموات لم يعرفوا لم يعرفوا الأسر ولا فداء ولا منا ولا ولا كانوا يرون أن جزاء ما فعله بوسف جروزمي آية عاصرة الششان هو الموت التام عند نصر الله عز وجل عندما أتمم علينا في جاءت أحد المراسلات الصحفيات إلى أحد القاده المجاهدين الأخ المجاهد سلمان رديف وظهرت نعه في مقابلة تلفزيونيه من كان عنده ساتليت كان ظهرت في جميع قنوات الروسيه على الهواء وكان تقريبا نصف الكرة الأرضية أشق من الكرة الأرضية وتفرج على هذه وينظر إلى هذه المقابلة فسألته شؤالا واحدا انت بعد أن انسحبت روسيا من الشاشان واعترفت ما نوع العلاقات السلمية التي يتمنى إقامتها مع فيها. فقال رجل إن انسحاب روسيا من الشيشان كان نتيجة جهادنا ومع ذلك فنحن لم نجاهد من أجل ششان نحن جاهدنا من أجل الله والله يأمرنا أن نطبق الإسلام على تلك الأرض كافة وأنا لن يهدى لي بال ولن أقيم علاقات مع رشي حتى يطبق الإسلام أو نفتح مشك بارجلنا ونطبق نحن فيها الإسلام صواعق خارجة من فمه يسمعها القاص والدان يسمعها كل كافر يرعب ويدلل ويهتز في جلده ويسمعها كل مؤمن ليزداد ايمانا وعزا وفخرا بهؤلاء الناس قال لهم ان يلسن دمر جرذني وانا لم اهدا حتى ادمر ثلاثه او عشره مدن مثلما دمر جرذني وقال لهم ان يلسن قتل اخي وصديقي جوهر داود وأنا لن أهدأ حتى أقتل عشرة في الليل. قال لهم إن الله أمرني بالجهاد في سبيل الله حتى يأمن المسلمون في ديارهم وحتى تأمن النساء والأيتام، وحتى أرى حدود الله متبقية في الأرض. وحتى ذلك الوقت. لن اقيم علاقات مع الرسل حتى ارى ما امله بها نصر الله هذا الرجل واكرمه وعزه بفخره وبقوته وبعزته رجل اتخذ الاسلام عزا وترك ما سواه بل أذل ما سواه فوقفت كل الدنيا له اكبارا وتقديرها قال له في اخر المقابلة ان خروج روسيا من الشاشين كان وبالا علينا وبالا علينا الان من اين اتي بالسلاح انا عندما بدأت الجهاد بدأت بالحجارة والطوب وعندما دخلت روسيا أكرمها الله أو أثلها الله أخذت منها دباباتي ومدرعاتي وقنابلي ومدافعي ورشاشاتي أصبح عند جيشا مجهزا اخذته من روسيا فإن أراد العودة فنحن لها جاهزون نريد المزيد نحن لم نكتفي مثل ثمائة ألف شهيد نحن لن نكتفي حتى نرى مشكو، وحتى نرى الكريملين مرفوعة عليها راية لا إله إلا الله هذا شعب تحرر ضحى وكبر كالأزد أزأر الله أكبر هذا شعب العقيدة فيه كالجبال الرواسي هذه ست العجوز التي صارت مثلا في هذا البلد التي قتلت ابنه الوحيد كانت تحبه حباً لم أرى أماً أو أباً يحبه ويحبونه لأولادي ولكن ظهرت على هذا الولد إمارات خيانه وهو في, في اسم المجاهدين فسمعته في يوم من الأيام يتكلم في سرية وخوف مع أحد الناس الأغراض وسمعته يغضب ثم يزد محمد صلى الله عليه وسلم فلم تأتي إلينا لتصبرنا ولم تستفك شيخها ولم تذهب إلى أحد لقد سمعت شديمة محمد صلى الله عليه وسلم في بيتها فما كان منها إلا ان انتظرته نائما وطعنته بالخنجر في عدة فاستفاق الولد وهو يموت قال لا يا امي لم فعلت ذلك قالت وهي تبكي يا إمني. لا يحيى في بيت من يسب محمد صلى الله عليه وسلم هذه المراه العجوز الكهل الجهول التي لا تعلم شيئا من أين أتدت تلك العقيدة هذه التي تعمل في الجبل وتحفر في الجبل من أجل أن ترى من بين هذا الصخر زرعا تأكل منه ونهرا أو بئرا تفجر لتشرب منه من أين أتدت تلك العقيدة وهذا صفي الدين قاتل أبيه وكاد أن يقتل زوجته. قتل أبيه لأن أبيه شواعي، فقتله بدم بارد وابتسامة على وجهه وهو يكترش. وكاد أن يقتل زوجته إلا أننا أنقذناها في آخر لحظة عندما هي أرادت كان سائر النساء أن تسكن حياتاً تعيش حياة مستقره بدون مشاكل. فقالت له يا صوفية ترك هذا السلاح وترك هذا الجبل وتعال معي المدينة نحيا في هدوء وين أردت أن أكلمك الحكومة فلن يطلبوا ك شيئا فقد سيأخذنا من جو بعض الأسماء يا بحسن يا سألت قل أنت دون تعلم فتسعةين في المية من هذا الشعب جاهل لا علمه الإسلام عن تفاصيل الإسلام شيئا. فما كان من صفية إلا أن رفع زناد الأمان وكاب أن يصوب طبقاتنا نحو بها أم الابن ولكن الحمد لله أنقضناها ورقبنا سلحاً يده ودادت إلى بيتها هذا بمثلان بسيطان سر سراتوما وأنا أسرد كيف عقيدتنا لهؤلاء القول ومن هذه الأمثلة كبيرة ولكن أنا يهمني الإجاز لأنني أرجو من هذا الشريط أن الذي يسمعه لا يهتم من أين أتى وكيف أتى ومن قائل فقائله والله لو تعلمون منه ما يعلم الله منه لذا بسقتم عليه يعلم الله عز وجل أن الذي أكرمني من جهاد هو لفضل منه يا لفضل منه فأكلمكم الآن عن الكرمات كلمتكم عن البلاد وكلمتكم عن العقيدة فأكلمكم عن الكرامات. وأنا أوجز إجاز شديد أنا لا أريد أن أتعدي الرجل الأول من الشريك. وإن تعديته، فقدر الله ما شاء. الموقف الأول هذا أوثمان المصري. بارك الله في عثمان هذا كان قواما صواما مسام المحيّة رحيما رؤفا والله عندما ترى ترى نسبة طائرة. عندما تراه في الحرطة ترى أزباً جائراً وعندما تراه وهو بين المؤمنين وهو يعطي هذا الأكل ويداوي هذا الطفل ويربط على تلك الثكلة رحم الله عثمان كان مثال المجاهد المسلم كان مثلا كان كثير القيام والصيام كان ينام من الليل ساعتين أو ثلاث ثم يقوم في يوم استشهاده رحمه الله كان صائما فمنعه الأمير أو القائد من الذهاب ولكن أقسم عثمان وقال والله لأفرن بتمرات في المعركة رحمه الله أفقر في الجنة ذهب هذا رجل معه من المجاهدين أخبت إسباني اسمه زيرياني ذهب من ضمن العملية كانوا كان في تقسيم العمليه اثنان من مناب ثلاث من مناب فكانوا الاثنان سويا فأصابتهم ضربة أربجية وهذا الاربجي مضاد للدبابات هذه الضرب اخترقت عثمان من صبره، وكان من اول كراماته انخر ساجدا على الارض استشهد ساجدا وكان من ثاني كراماته عندما وضعناه في في الحفظة اللي عليه الترائب ونحن نبكي ووجهه منير وجدناه يبتسم، وجدناه يرفع يده معانقا شيئا، ثم يضم، ثم يضمها على نمّع ناقة إلى صدره ويزيل ابتسامته. صوّقنا، تهّلنا، ضحكنا، بكينا، حتى أتى رجل من المجاهدين القدامى من أصحاب الشيخ عبد الله عزام، وقال لي أنتم رأيتم هذا لأول مرة. انهم كلهم هكذا، كل الشهداء يأساد هكذا. تميل عليه التراب فوراً صحيح. قد تظنوه حياً ولكن مفيد. هذا أثمان. أما زريان الذي كان معه، فضربة الأربجيه التي أصابته دمرته، دمرته. جعلته أشلاء،, أشلاء. ولكن مسبق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشهيد لا يشعر من قتله الا كما يشعر بمثل القرصه فيزريان هذا كان فيه رمق من حياة فكنا نكلمه وكان يضحك معنا وكان خفيف الظل جدا وكثيرا ما يضحكنا فعندما كلمناه وعندما وجدناه كنا له فيزريان خيرا ان شاء الله لا شيء بك ولكننا نرى فينا الهلع والفزع فقد كان جسمه ممزقاً لا نرى تفاصيلاً لأعضائي ولا من كثرة الدماء قال يا إخواني أنا لا أشعر بشيء قوموني كي أكمل العملية أوموني عشان أكمل العملية أجلسوني أوموني أنا لا أشعر بشيء قلنا يا زرياني ننقلك الآن معسكين شاء الله ثم وزمناه يضحك يضحك يضحك ويقول لنا بصوت عال لو ترون ما أراه لتمنيت مكاني إنها الجنة يا إخواني وخرجت روحه في سلام وأمان خرجت بدون نزاع خرجت بدون نزاع رأيت من الأموات كثيرا ورأيت كيفية نزاعهم وكيفية خروج من الروح أما الشهيد فكأنه فكأنه يخرج بملء اختياره بملء ارادته يريد ان يخرج فلا ينازع الروح لا تريد أن تنازع الجسد لا يريد ان ينازع لا تريد الخروج الكرامة الثانية حيدر وخالد كانت معركة عظيمة من اعظم المعارك هناك كنا مئة مجاهد وهل تعلمون ماذا فعلنا كي نجمع هؤلاء المئة والله اتصلنا بأكثر بثلاثة معسكرات مجاهدين في ثلاث مناطق مختلفة هي القاهرة والاسكندريه واسيوط ثلاث مناطق بعيدة في كل منطقة مجاهدين هنا خمسة وثلاثين هنا أربعين هنا جمعنا مئة مجاهد لكي نعمل هذه العملية كي نمنع طريق الإمدادات عن مجاهدين محاصرون في الجنوب وطريق الإمدادات هذا طريق طويل يوجدون من خلال التربابات فقطعنا طريق مجاهد وهم 12 يوم وهم ومئات لا تستطيع ونحن 12 مجاهد, مجاهد بالسلاح ومعناش غير لمن يريد يقول نعم يريدون الرجال هم يريدون المال عندما استريت كنت من بها من يعرف الستاج واداي بالليكرس ما قبل الجهات رحم الله رحم الله الشيخ الله روحه الشيخ أما كل من استفتيت بعد، قال لي هذه تجكتان هذا وهذا الشيشان هذا هم لا يريدون الرسال أنا سألت وأعلم هم لا يريدون الرجال هم يريدون المال وأقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي تهتز له السماوات جل جلاله وسبحانه وتعالى قسم أحاسب عليه يوم القيامة سألت نائب أمير المجاهدين هناك، وهو من أصحاب عبد الله عالم، وليس رجلا ضعيفا أو جاهلا، بل هو عالما اسمه أبو عبد الله. قلت له: قال لنا في بلادنا أنكم لا تريدون الرجال. قال رجل واحد: أحب إلينا من مليار دولار. يا سادة كنا نقف نحمي شمال مدينة كالقائرة نحمي شمالها عندما نأخذها ونقم بالأسرائل نحمي شمالها بثسعة الأنفار هؤلاء عندما رأوا شهادتيهما لم يهربا من الموت بل أتوه طائعي هم يحبون الموت كما نحب نحم الحياة يا عرب هم يريدون الموت لأنهم يرون فيه الحياة يرون فيه الجنة يرون فيه النعيم يرون فيه غض الرحمن قبل كل شيء حيث الرخاء الكرامة الثالثة أبو المطلق وقبل الكرامة الثالثة أيدا أقول أن كثيرا وسأذكر مثل أمثلة بلا أسماء كثيرا ما كان يستلق المجاهد ويوزع أشياءه ويوزع ما يملك من ماله على إخواني ويقول أنا شهيد اليوم ويحدث ما تنبه كأنه رأاه في المنام أو كأن هاتفا شديد الحساسية قد هاتف به لا أدري ولكن كثيرا ما رأينا هذا حتى أنه استيقظ أحد الناس في, يوم في أيام لم تكن فيها عمليات لقله الذخيره وكانت هناك هدنة وظل وقف ضربنا اكثر من 15 يوم وقال أنا شيد اليوم قلنا أخي لجأت ولعمليت أنا شهيد. قال أنا شهيد اليوم. وزع كل ما يملك ولم يبق إلا ما يلبس. وقلنا سبحان الله. ودخل الرجل المطبخ. يا والمطبخ هو مبنى خارج. هو كوخ خارج الكوخ ليس مبنى. كوخ خارج الكوخ. ودخل المطبخ لأنه كان الطباخ. وأخذ يطبخ. وعدها بالقنابل لأول مرة بعد 15 يوم. تضرب المعسكر ولا تصيب منه شيئا إلا النضح واستشهد الرجل. فأي قلب هذه القلوب قلوب تصل بالله عندما ضحت؟ والله أنا أقول لكم إن الططحية هي ما تعلمت. إن الططحية هي سبب كل شيء والثبات عليها. فرأينا من يضحي ثبتنا الله وإياكم ليوم ويومين عندما يرى الفزع وعندما يرى الإصابات يرجع إلى أبيه وأمه ولكن رأينا من يضحي ويثبت على قطحية السنين وجدنا أصحاب عبد الله عزام وعلاد رحمه الله وجدنا أصحابهم ثابتون على الجهاد يبكون مر البكاء كل ليلة دفن بأيدينا يقولون دفن بأيدينا هذا مئات من إخواننا مئات من إخواننا بالآلاف ونحن لا نرزق الشهادة لقد غضب الله علينا إنكم لم تروا العرب بعد أنتم رأوتم أجباء العرب تعالوا وشوفوا أرض الجهاد أحسد محمد صلى الله عليه وسلم العرب قبل الشيشان والطريق نسأل الله أن يجمعنا بهم في الدنيا وفي الآخر الكرامة الثالثة أبا المطلب وكان اسمه عبد المطلب فهناك هم يسمعون الاسم العربي يظنونه اسم إسلامي أيًا كان فسماه أبوه عبد المطلب ظناً منه أنه اسم يحوز به رضا الله عزيزيك فعندما أتينا سميناه أبا المطلب أبا المطلب هذا كان أسد من الله أسد كان يؤذن الأذان وكان المؤذن كان يؤذن الأذان على على قمة في المنطقة. عندما نقصر بعد ذلك من الأسر يقولون إن مؤذنكم يلقي الرعب قلوبنا ونحن المعسكر وهل تعلمون المسال التي بين بينا أكثر من من هؤلاء كم منا؟ كانت شبال تغطل بيننا وبينهم. فكانوا يقولون إن هذا المؤذن رحمه الله أبو المطلب كان يقول ورعد في قلوبنا بأذانه. أبو المطلب هذا اليوم في يوم السجادة كنا في عملية لريش تدريب وكنا نعبر النهر وكنا نضرب النار ونحن نعبر النهر فإذا بالعملية تفشل. وهي من القلائل النوادر ونضطر للامتحان واذا بنا نرى عبد المطلب هذا يعبر النهر وهو مختل الحركه ومستمر للتكفير وضرب النهر ثم عبر النهر وانطلق في غابات يجري مختل الحركه وهو يكدر ويضرب النور فليقولوا أشياء غريبة لم نعتادها قال إن أردتم قتل يا الله هكذا بلغتهم طبعا فلم تستطيعوا أنا قاتلكم لا الحالة اضطررنا إلى العرض سريعا إلا استمر هذا الحال عشر دقائق أو ربع ساعة فاضطررنا إلى العرض سريعا لنأخوذنا وحملنا تلعيد فيه يا إخواني مصار بطلقة وطلقة تبالاميوت هذا هو المتعدد وطلقته مثل وقلتين من الاصبع طلقة كبيرة مصار بهذه الطلقة في أم رأسه اخترقت قفر رأسه وظل بعد هذه الطلقة عشر دقائق أو ربع ساعة مختل الحركه يكبر ويضرب النار وهو لا يفقه شيئا فأخذناه وأتا وجلسنا به وظل على هذا الحال يقرأ القرآن ويقول دعوني وقتلهم دعوني وقتلهم ويكبر إلى أن استشهد أكثر من ساعة وطلقت اخترقت نافوخة اخترقت مخ اخترقت دماغه هذه أشياء الله انها ليزداد الذين آمنوا إيماناً. دُدَر بِك الكرم الرابع. دُدَر بِك. كان أيضاً من الذين عندما نريد أن نهجم على حصن منيع كنا نقدمه. فيرى المجاهدون دُدَر بِك المقدم فانطلقون بلا خوف لأنه كان بقدما شجاعا قليا بلا خوف على الإطلاق. فكان من ضمن المغامرات ونحن على ماسكر وكنا أحدهم ماسكر أحد التاجيك الشعائين لهذا المتعدد وكان بناء فوقف له دودر بيك وقال لا تضرب يا فلان وأنظر اسمه أنا فلان ابنك خالتك ابن خالتك. أنا جئتك أريدك أنا إن أصرتك سأطلق صراحة لابن خالتك فقال له رجل تعال فجاء وأخذه الأثير وأخذ السلاح قلنا لو لم نعلم لك ابن خاله قال أنا ستبن خالته قال من أين أعرفك قال لم اعرفه قال وكيف ذكرت إسمه قال ألهمني الله بيدر بريك هذا قال في يوم استشهادة وعندما وجدنا جثته لم نجد فيها قطرة دم لم نجد نقطة دم والعجيب يا ساد أننا وجدنا سطرته ممزقة تماما وعددنا ما فيها من شضايا خمس وعشرين خورم من شضيع فهو لم نجد في جهدته بماء وهذه من أغرب الكرامات اللي ترأينا كون الرجل يقتل فنرى منه شهادة الكرامة بعد ذلك فهذا أمر غيبي ونقرأناه في الكتب ولكن كون أمر مناسب للعادة وهو قابل للتزعج الإلمي بأحدث أمامك وهذا ما تستعجم ولكن هؤلاء قوم عندما يرون هذه الأشياء لأضطر ذاك يزداد إيمانهم بل وكأنهم لم يرونها يذكرونني في او أو في علي بن أبي طالب عندما قال سيدنا حريصه عندما قال اني ارى اني انظر الى عرش ربي خلاص هم يرون هذه الاشياء كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو رفعت الحجب ما ازددت خلاص هم هكذا ان ما يحدث هنا الان في هذه الارض من كرامات بالنسبه اليهم هو ما تنبا به الا هو ما قال, ما قال الله و قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يتعجبون ولا يستغربون ونحن الذين نتعجب لأننا لأسف ربينا وكبرنا على مدارئ المنية رضينا قراطية على نفردئ العقيدة مثلهم الكرامة الأخرى القدائق التي لا تنجج أنا لم أذق لي اسمي فرعا فشأقول هذه الكرامة التي حدثت لي وأنا الله أكرمني بكرمة ولن أقول اسمي وارجو من الله أن يسمع هذا الشريط ويتعرف على صوتي الانساني ولا وذكر اسمي كنت جالسا في احد القنالق ولقفت من أحد الدبابات والدبابة الروسية عندما يعاني لما ديبك خلاص تضبط الكمبيوتر وتنشل عليك خلاص يعني أنت في أداد الأموات والقضيفة القنبلة عسكريا جضاياها تقتل على مدار متين متر قطف متين متر تقتل وما بعد ذلك إصارت الذي حدث يا سادة أن البدرة رأتني وأطلقت النار ووقعت الطلقة بجانبي وانفجرت ورأيتها تقع بجانب قدمي وتنفجر ورأيتني أندفع مئات الامتار أو عشرات الأمتار بعيدا وحدث لي طنين عجيب لقد رأيته قبلك بجانب قدمي تنفجر، وحدث لي طنين عجيب بأذن لم اعد اسمع شيئا واحسست أني كل دماء ثم أغمضت عيني بعد هذا الاندفاع عندما سقطت بعيدا وعدت أقول اللهم عجل برغبنا إلى الجنة، وظلت أنظر إلى السماء منتظراً ملاك الرحمن، وظلت الله عجل برغبنا إلى الجنة، اللهم عجل برغبنا إلى الجنة. ثم إذا بي يطول علي الأنبة، أمسكت قدمي، أمسكت رأسي، أمسكت جسمي، إذا بي لا تنفع. وقال القوم جميعا لقل استوشداث الله الله فقمت من مكانهم زينا بهم رونني كأنهم رأو شرف قالوا ماذا حدث كنت يعلم الله الذي يعلم الشرق أخرى أنا لا أدري كيف حييت من هذه القبلة أنا لا أدري كيف حييت من هذه القبلة لكن الله قدع الآجال والأرزاق ولن تمت ولم يموت احد قبل يومه بساعه تبعه بعد يومين بساعه اين العمر حقا اين العمر عندما يقول الله وابن الرجل في ميدان القميطوار اليوم القضاء وكان هذا حوله ويأتيه من دين دي يديه ثم يجلس, يجلس في فتراسيه بالليل أمر يا سيد التي لا تنفجر نفس الكرامة حدثت لرجل عجوز سنة وستون عاما مجاهد كنا في الخندق وكان الهون هذا قضيفة الهون لا ترى لأن الهون يقضي من خلف الجمل فيا الهون يا يضرب عنا كده لحد ما واحد من فوق الجبل منهم يلقط الخندق وعائلة الهون تحت أصبت على درجة كذا من عشرة متر قدام ركض عشرة متر ورا كده لحد ما يجيب الهدف فوجدنا خراب الهون عملت تقرب من الخندق فقلنا الواحد في كمان هسيب الخندق فقلنا يلا سيب الخندق وطلع فسبنا الخندق وطلعنا بهذا الرجل وكنا نقول الجد منهم الرجل العجوز الجد باللغه الفارسيه بوبي قلنا له يا بوبي اخرج فانا مصابون لا محاله وكان اقرا القرآن فقال والله استحي ان اخرج وانا اقرا كتاب الرب قلنا لابد من الخروج ولابد من الاخذ بالاسباب قال والله استحي من الله ان يراني أقرأ ولي كتابه ثم أقرأ غيره ولم نجد ضدًا إلا وكان عشر سواني وكانت ضربة تل موجودة لم نجد ضدًا إلا من الانسحاب نحن بعد أن حاولنا المستحيل معه وإذا بالضربة الأورى تنفجر الخندق. أقول تسقط الخندق. أقول تسقط بالخندق ولا تنفجر لقد سقطت القنبلة ورقدت بجانبه رقدت لم تنفجر والله لقد استح الله من هذا البقل الكرامة الثالثة والخامسة كرامة الأخرى الحصى كنا أساد عندما يشتد البلاء وتضمر البطون وطش في والخنادق نحن لا نستطيع الخروج الخصوص شديد والضرب اشد والثلج اشد كانت 25 عشرين وثلاثين تحت الصفر والمطر مستمر وكنا في هذا الخندق قد استحال طينا وثلج وكنا لا نستطيع الخروج من القصر بسبب لماء لأكل أو لشرب أو لقضاء حاجه فكنا نقضي الحاجات مستثرين من بعض في خندق اثنين متر اثنين متر, بثنين متر بثنين. يعلم الله أننا بقينا على هذا الحال شهر هذا القصر الشديد ونحن في سعر الخندق نحمي شمال المدينة ومثلنا في جنوب المدينة عشرة ومثلنا في غرب المدينة خمستاشرة وإن عددت إليكم عدد فجل أحصي تثير من شاء الله فإذا بنا التأييدا من الله عز وجل وتذبيدا من نجرحان وتعالى نرى الحصة وهو يصدر الله عز وجل ونسمعه وهو يصدر الله عز وجل إذا كنا نرى الحصى والأشياء التي حولنا المنجرة الأشياء التي حولنا آخر. من دوء أو متاع أو, أو نسمع الاسبيحة هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان هكذا على هذه الكرمات أني رأيتها وسنعتها الكرم الأخرى قلة المهاجمين نص الله عز وجل كنا نهجم على القرية أو على المعسكر العسرة وخمستاش وعشرين بالسلاح الخفيف، وكانوا في القرية والمعسكر مئات المشاة، وكثيرا من المتسعية والطائرات والمضرعات و... ولكن قتال يوم وليلة كنا هكذا عندما نعلم أننا عسرة قتال يوم و... يومين وليلتين عندما نكون عشرين هذا القطر يوم الوارده لكننا تعودنا من الله سبحانه ان ناخذ هذه القريه بهذا هذا الطرف وكنا نجمع من الاسرى المئات وكنا نجمع من المدرعات العشرات وكنا نجمع المدافع وكنا نجمع الغنائم ونحن يا اخواني عشره بل إن هناك احد المرات كنا فيها خمستاشر أو ثمنتاشر وعندما قضنا عليهم وأصرناهم ونصرنا الله أزوزل عليهم قالوا لنا لقد رأيناكم مئاتا لقد رأيناكم عشراتا لقد رأيناكم خير وسمعنا تكديرا عظيما وسمعنا أصوات كثيرة تهلل وتكذل وتسبح وأنتم لستم إلا ثمنتاشر أين باقيكم؟ أطراها الملائكة أطراها من الله عز وجل المغير عن انظارنا سبحان الله كنا في هذه القنابق أقول لكم تنزل علينا سكينة رهيبه رائعه كان تصبح علينا في كل مكان وقدنا نو نائمين نائمين وكانوا لا يستطيعون ان ياتوا لأنهم يعلمون اننا الخندق متربصين بهم ولا يعلمون أعدادنا الحمد لله وكانوا يعلمون أننا تسعة ونائمين لكانت المدينه بايديهم من قبل لما كنا نكون في الخندق ولكن سكينه الله عز وجل كنا نائمين ضغلنا الأيام نائمين والله لا, لا نشر الجور يقتلنا فكنا ننام، والعطش يقتلنا فكنا ننام، والتعب يقتلنا فكنا ننام، وهذا القمل الذي أخذ يأكل في أجسادنا ويبيض، وكان كل يشربون دمائنا حشرة عجيبة لم نر من فيها، أخرجنا من أحد من أجساد أحد إخواننا لا يقل عن أربعة منها وكان المزيد. سبحان الله، إن الله ينصر المجاهدين. فلا داعي شكواهم والله اين الذي يشتكي لا يثبت اين الذي يظلم يشكو لا يجد فكنا لا نشتكي كنا لا نشتكي كنا نقول سبحان الله على البلاء الحمد لله هو مخلص انه عرفنا وبنا نستريح كان هناك الكرامة الكرامة الاخرى كان هناك اسمو ربي عز وجل الرحمن هذا اضران هذا كان عندهم 75 عاما لقد عاصر هذا كان من أول المجاهدين الأرضان الذين بدلوا الجهاد قبل أي جيش أي ترتيب. من عام 75 هذا الرجل جاهد. من عام 75 صار له 20 عاما ونحن لا كنا 95 صار له 20 عاما مجاهد. وكان 75 سنة كنا نحن الشباب لا نستطيع ان نحمل القبائل والقنابل على اكتافنا نصعد بها الجبال وكان هو يحمل القبائل والقنابل ويصعد الجبل كالغزال وكما قال شيخ عبد الله رحمه الله في يوسف الجبال كانت في الجبل وخمس سنين عاما لا تدري من عنائد هذه القوه في يوم استشهاده قلنا له عندما هجم الروس علينا وكان هدينا المرات القليلة التي يهجمون في علينا قل الله يا ببي نحن لا نصنع استعداد والأمراء في اجتماع من خارج المعسكر قلنا له سناسة فالانسحاب فأومأ لنا برأسه أين عن فانشغلنا في جمع عتادنا التي نحتاجه كي لهم من غنائنا شيئا وشرعنا في الانسحاب ثم هو وأتنعنا وعندما رأينا نصعب الجبل انطرق نازلا وذهب نحية الـ الـ الروس وكان الروس قد نزل من طاره لكبتخي على الجبل وينزلون من اعلى الجبل هم الروس يجرون يضربون النار وهو يصعد إلى هذا الجبل مقابلا إياهم يضرب النار يكبر وظل يضربونه ويضرب يضربونه ويضرب قتل منه الكثير ثم يقتلونه واستشهد لسبيل الله ربما هذه ليس فيها كرامة ولكن يخبركم بحال رجل عنده من العمر خمسة وسبعين عاما رأى الشباب تفر ورأى الشباب تنسحب ربما مولين إلى جهة وإلى طرف وربما ليعيد الكر ولكن هو ذلك على نفسي. لم يعتادها على نفسه 75 عام موقف آخر بوبي أيضا عنده 65 عاما اسمه بوبي عبد الله ولكن الكفار اطلق عليه بوبي صياد صياد هذا الرجل كان معه سنيبر والسنيبر هذا سلاح قناشا هذا الرجل قتل 100 مئة وحدة قتل مئة بهذا السナイبر. تسموه صياد ويرصد روس. صيبي صياد الروس. كان من عجائب هذا الرجل أنه سمع بخائن آمناً في قرية يحكمها الروس. ونحن في الجبل. وهذا الخائن سمع عنه يشتم جيدين و. فقال لا بد لي من النزول إلى هذا الرجل وتأديبه. قلنا له مستحيل هذه القريه محصنة تحصين شديد وعسنا بهذا العدد ولهذا العتاد الذي نستطيع ان نهجم عليه الان قال لا انا ساذهب وحدي هذا الرجل انا لا اريد من القريه الا هذا الرجل فذهبوا بصياد الى هذا الرجل ففعلا تخاف في الليل ومكنه الله من عبور كل الحواجز ومكنه الله من التسلل عبر كل الموانع ووصل إلى هذا الرجل كان يجالس وسط أصحابه يشب في المجاهبين ويشب في سيد عبد الله نور ويشب في المتطرفين والإرهابين الذين أرقوا أن الناس وكان وسط أصحابه في قهوة من المخاه فخرج له بصياد وقال له أنت تقول كذا وكذا ووضع الرصاص في رأسه بدونه سابق إمرار ولا شيء وقف الناس ذوهل وهم يعرفونه ويهابونه رجلا كبير لحياته بيضاء يخيف الماظرين فعندما رأوه بسياد قالوا نحن لم نفعل شيئا بسياد قال إن هذا الرجل فعل ما فعل وقال ما قال هذا جزاءه وغسط أمنهم وغسط جيشهم أتيت لاخذ روح فمن فعل مثله لقى جزاءه تذكركم سأذكرني ب احد القصص التي حكاها لنا المجاهدين العرب الذين كانوا في افغانستان قالوا لنا كان مثل هذا الخائن في أحد المدن الكبيرة في كابول فكان امير الترر الارهاب الأمير الذي يصنع عملاته في كابل قتله ووضعه في الشارع في وسط الحكم الشيوعي والروسي وضعه في نصف الطريق وأذعى في المدينة أن الذي سينزع جثة هذا الخائن. قبل سبعة أيام سيبقى نصوره لم يستطع يندي ولا ضابط روسي ولا أفغان شيوعي، ولا حتى نجيب الله نفسه أن يرفع جثته من الشارع قبل سبعة أيام وبعد سبعة أيام جاءت القوات يترفع جثته من هذا الكثير الكثير أكتب بهذا عصى الله سبحانه وتعالى أن يزيد ويرفع إيماننا ويعلي شأننا عندما نعتز بإسلامنا أسأل من الله عز وجل أن يجعلني من هؤلاء القوم الذين قرأت به النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل آخذ بأنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع حيعة أو صيحة إلى الجهاد هرع إليها يقتغي القتل أو الموت المضوع عنه أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوأ أن يجعني هذا الرجل وان يجعلكم هذا الرجل كإنه لا عزة لنا إلا بالجهاد ولا رفعة لنا إلا بالجهاد نحن قوم لم نخلق للسكون ولم نخلق للبقاء ولم نخلق للبقاء نحن قوم خلقنا الانتهاد كما قال ربعي بن عامر نحن قوم التعاف الله نعم إن فهمتم هذا المعنى وأنكم كأنبياء الله مبعومة مبتعافين لتخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لغير الله كثيرا من أحوالنا وأحوالكم نسأل الله لنا ولكم السلامة سبحانك الله وبرحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتلب إليك اللهم أحينا شعداء وتوفنا شهداء وحشرنا في زمرك المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وسيد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين